ذَلِكَ بأنه كانت سأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميم جعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يكين فآمنوا بالله ورسوله والنور اللذين اننا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم استعاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جننا ويدخله جنات سجر من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك اِكَأَصْحَابٌ مِّن مَّالِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تحفوا وتطفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة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 إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعثه لكم ويغفر لكم شَكُورٌ شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم